نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي ورضى الله نحن نبغي نرجو التوفيق والنصر نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي ورضى الله نحن نبغي نرجو التوفيق والنصر الشندج عسكر عقب نتمنى الجهاد في ام سعد ذحمز غنير ما ري وفقانا غرب نشندك عسكر ربي نتمنى نجهد زي تنصير ام سعد ذحمز غنير قبري وهم الدين في صدري أبذل مالي وعمري لرد الظلم والكفر وخندقي صار قبري وهم الدين في صدري أبذل مالي وعمري. ان الاسلام عاد يحكم ملخثمورا خسين ذ قوس ذ غوبا يقبار الكافر نرنكا ان الاسلام عاد انتصر يحكم ملخثمورا خسين ذ قوس الكافر ودين الله سوف يسري كضوء الشمس بالفجر برغم أنفك يا كفري فلسنا أمة الغدري ودين الله سوف يسري كضوء الشمس بالفجري برغم أنفك يا كفري فلسنا أمة الغدري أدنك ثماثي ذخوشان أنضحص من غخذ وثمان أدنك عزا نزمان أدنك غشتين مضقان أدنك ثماثي ذخوشا من رخض وثمن أذن رب عز ننسمان نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي وريض الله نحن نبغي نرجو التوفيق والنصر نشنت العسكر نقف نتمنى الجهاد ز thumbs سعد ذ حمز يغري ما يوفقنا غربي